بسم الله قال رحمه الله وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديثه قال أبو سفيان يوم بيوم وإن الأيام دول أي أنها كما فسرها في الأول يوم بيوم والأيام دول والدنيا دول تنتقل الأيام فتار لك وتار عليك يوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم لنا وإن الأيام دول والحرب سجال فقال عمر رضي الله عنه لا سواء لا سواء نعم الأيام دول لكن لا سواء فما يحصل لنا من هذه الآلام والجراح وما يحصل لكم علينا من أذيتنا فهذا نحن لنا فيه خير لا سواء فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وخبر لا محذو لا سواء هما هذه العيام التي تقول أنها دول لا سواء هذه العيام فقتلانا فيها في الجنة وقتلاكم فيها في النار فدولة المشركين ما هي خير لهم ما هي خير لهم أبداً والدولة على المسلمين فيها خير لهم ابتلا واختبار وتمحيص ومنافع كثيرة, منافع كثيرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلموا الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين أخلوا من قبلكم فهي ابتلا وتمحيص هذه الدول التي تحصل عليهم ابتناء وأيضا مع ما تقدم من العلل علم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء ففي خير المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من أمره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فإن أصابته سرى صبر فإن أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له فأحواله كلها خير إذا احتسبها عند الله سراؤه وضراؤه خير له بخلاف المشرك فلا سراء خير له ولا ضراء خير له كله سيعدب عليه سراؤه في الدنيا وكذلك أيضا ضراؤه عذاب عليه في الدنيا وفي الآخرة أشد سيعدب أشد من هذا العذاب الذي يعذبه في الأولى والعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون هذا القليل وما ينتظر بهم أعظم وأما المؤمن فإن حصل له شيء من الابتلاء فهو خير له إن عند الله سواء بفقد حبيب أو بألام جراح في الذات كل ذلك خير للمؤمن أهم شيء هو الاحتساب أما هؤلاء لا يفرحوا بما عندهم إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى هذا النصر الذي حصل لهم في إنما هو ابتلاء لهم، فبعضهم ربما يبقى على كفره إذا رأت دولا له هذا ابتلاء. كونا الروافض الآن الذين حصل لهم من انتصارات، والله ما هي محب من الله لهؤلاء الفجرة، وإنما يؤخرهم اليوم، سبحانه وتعالى وهاهم الآن في هذا. ال التسفل الذي ترونه فهم من أسفل إلى أسفل الآن ونسى الله أن يذلهم ويهينهم أكثر وأن يقر أعين المسلمين فيهم فهذا ما هو الاستدراج من الله ما هو تمكين وإنما أهل الإسلام إذا حصلت لهم معاصي ومنهم معاصي إذا حصلت منهم معاصي ربما مكن الكافرين منهم وابتلوا بالكافرين وابتلوا بأعدائهم إذا صدرت منهم معاصي وإذا كان على حال حسن فإن الله سبحانه وتعالى جزاؤه من جنس أعمال العباد هل جزاؤه الإحسان إلا الإحسان؟ قال الزجاجة الدولة تكون للمسلمين على الكفار ما كملنا من الأثر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار نعم هذا ثابت كما تعلمون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فلشك أن المسلمين في الجنة هذا حكم عام أنهم في الجنة وأما أفرادهم فلا يحكم لي أحد منهم بجنة ولا نار إلا من جاء الدليل بالحكم له قال الزجاج الدولة تكون للمسلمين على الكفار لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون هذه السدلة بها الإمام محمد بن الوهاب أن واحدا من عوام أهل السنة يغلب ألفا أو نحو ذلك من هؤلاء المشركين لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وهم غالبون في الجهاد وهم غالبون في الجدال إذا جادلوا أهل الباطل لأن معهم حق وإن لصاحب الحق مقال يصول ويجول وإن جندنا لهم الغالبون في كل شيء غالبون على هؤلاء الأعداء مقاهرون لأعدائهم بإذن الله سبحانه وتعالى متى ما استقاموا وكانت يوم أحد وكانت يوم أحد للكفار على المسلمين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة تكون للمسلمين عن الكفار لقونت تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وكانت يوم أحد للكفار عن المسلمين لمخالفتهم بسبب هذا وإلا الدولة تكون لأهل الإسلام ما تكون للكافرين لكن كانت يوم أحد للكافرين عن المسلمين بسبب المخالفة وإذا حصلت المخالفة نزلت العقوبة نزلت العقوبة عن العباد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني منها ذوها إلا الشر، ولا يجني منها أهلها إلا العذاب والنكال. وترك الله سبحانه وتعالى لهم وإذا تركهم الله جل وعلا صلت عليهم عدوهم فأصحاب رسول الله تمتع لمنحانهم بالنسبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لهم فهم أجل الناس وأعظم الناس عند الله جل وعلا بعد الأنبياء ومع ذلك حصل لهم ما حصل بسبب مخالفة كيف بغيرهم فغيرهم دونهم في القرب من الله سبحانه وتعالى وما مكن عدوهم منهم أبدا ما مكن لا في العهد المكي ولا في العهد النبوي ما مكن أعدائهم البتة منهم حتى في العهد المكي مع ذلك القهر الموجود والظلم إلا أنهم عاشوا الحمد لله فترة نحو عشر سنوات ثم انتقلوا جاء الفرج بعد ذلك فرج الله عنهم بتلك الهجرة على أذى لن يضروكم إلا أذى. قال قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم الله أي ليرى الله إنما كانت هذه المداولة فهذه جملة تعنيلية. وليعلم الله هذه لام لام التعنين. وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الدون التي حصلت عليكم من الكافرين. هذه إنما الحكمة منها ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى الصادق من الكاذب يميز الخبيث من الطيب يميز المنافقين من المؤمنين هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وأبانها للعباد وهذا من الردود على الأشاعرة الذين ينفون الحكمة وأن أفعال الله تصدر عندهم لمجرد الإرادة بمجرد الإرادة والمشيئة دون حكمة هذا كلام باطل كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مني الآن بالرد على الأشاعرة ومن هذه الآية وليعلم الله هذا الحاشين إذا حصل لكم مغرون بحكمة ومغرون بعلة فأفعال الله مغرون بحكم وعلل لكن ما يزعم الأشاعرة أن فعل الله إنما يحصل بمجرد المشيء أو الإرادة وهذا لا أن الدليل وليعلم الله هذه حكمة من الحكم التي من أجله حصل ما حصل حصل ما حصل للمسلمين من الدول عليهم حصل هذا قول الأشاعرة باطل وترده الأدلة قال يعني إنما كانت هذه المداولة ويوعز عمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى هم قالوا هذا من أجل التنزيه زعموا إنما كانت هذه المداولة ليعلم الله أي ليرى وهذا تفسير ابن عباس وليعلم الله أي ليرى الله سبحانه وتعالى لأن علم الله سابق كما تعلموا علم أزلي وإنما المقصود بالآيات هذه نحو وليعلم وليمحص أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كل هذا بمعنى يرى ولما يرى الله الذين جاهدوا منكم أي أنه لم يرى إلى الآن منكم الذين جاهدوا في الواقع وهكذا أيضا وليعلم أي ليرى الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء ليراهم سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إن المقصود هنا أي علم الظهور وليعلم الله العلم المقصود به هنا أي علم الظهور أما العلم الأزلي فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو عالم بكل شيء وقد قدر مقدر الخلق وقدر ما يحصل لهم فله علم أزلي سبحانه وتعالى لكن هذا العلم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الظهور الذي يكون في الواقع أي يرى الله ليعلم الله هذا واقعا منكم ليعلمه هذا واقعا منكم أي هذا الشيء فإذا المقصود بالعلم هنا هو علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب وليعلم الله وإلا الله سبحانه وتعالى عالم عالم أن هذا شيء سيحصل وعالم المؤمن من المنافق وعالم من سيتخذه شهيدا منكم وهكذا ما تقدم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فالله عالم بالمجاهدين لكن نفي العلم هنا نفي علم الظهور أي أنه لم يحصل بعد ولم يقع هذا الشيء لم يقع منكم جهاد ولم يقع من أحد أن يعلمه صابرا في الواقع في الواقع وأما العلم الأزلي فلا يجوز نفيه ومن نفى العلم الأزلي كفر بالله سبحانه وتعالى فمن قال إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها فهذا كافر بالله جل وعلا فإن نفى العلم الأزلي هذا كفر بالله فالعلم الأزلي ثابت وأما هذا العلم الذي ذكر ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وليعلم الله الذين آمن ليس معنا أن الله ما كان يعلم قبل وانما المقصود على تفسير ابن عباس نيار الله الذين امنوا منكم أو على تفسير غيره ليعلم والمقصود بالعلم هنا علم الظهور الذي يكون في الواقع في الواقع الذي يكون في الواقع اي ليعلم الله هذا واقعا منكم هذا واقعا منكم اما الآن ما وقع هذا شيء منكم ليعلم الله هذا واقعا منكم هذا تفسير تفسيران نقونه وليعلم الله ما كان من هذا الباب في العلم الذي لم يحصل ليس معناه أنه لا يعلم علما أزليا هذا كلام باطل من انتبه من هؤلاء الذين هم العياذ بالله يأخذون مثل هذه الآيات ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وليعلم الله أي أن الله ما يعلم الأشياء لا بعد حصونها ما يعلم الأمور إلا بعد حصولها هذا باطل وهذا زندقه كفر بالله في العلم الأزلي وإنما المقصود على تفسير ابن عباس مثل هذه الآيات ليرى الله أو على تفسير غيره أن المقصود بالعلم هنا علم الظهور أي يعلم الله هذا واقعا منكم حاصل منكم في الواقع تفسيران صحيحان قال قولوا تعالى ونعلم الله الذين آمنوا يعني إنما كانت هذه المداولة لعلم الله إني يرى الله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنافق نعم لأن بعض الناس يظهر عند الشدة ويظهر معدنه عند الشدة إن كان من أهل الخير أو من أهل الفساد فإن معدن الناس يظهر عند الابتلاء وعند الاختبار كما في الآية التي سقناها قبله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير انطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو مبين بعض الناس ما تعرفه إلا عند التمحيص وعند الشدة يتبين لك معدنه وأما الناس على خير كلهم وما في فتن وما في شيء من هذه الأشياء ولا يمشي مع الناس يمشي مع الناس لكن عند حصول الابتلاءات يتميز الصادق من الكاذب ويتميز المنافق أيضا كذلك من المؤمن فلذلك الله من حكمته جعل هذه الابتلاءات لمثل هذه الأمور حتى يظهر الصادق ويتميز عن الخبيث وإلا لو كان ما في ابتناءات الناس ستمشي سواء ستمشي سواء وما يتميز لك هذا من هذا إذا حصل شيء ظهرت المعادن بعدها قال يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم الله أي يرى الله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنافق ويتخذ منكم شهداء يكر يكرموا يكرموا أقوام بالشهادة والله لا يحب الظالمين الله لا يحب الظالمين من الكافرين والله ما يحبهم ويبغضهم وفيه ثواب صفة المحبة للمؤمنين الله لا يحب الظالمين يحب المؤمنين أما الظلمة فلا يحبهم جل وعلا هذا تمام الآية تفسير إيم سبسكم قرهم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين فهي آية عظيمة آيات آل عمران آيات عجيبة في أحد يعني تصف أحد وصفا عظيما وما حصل للمسلمين كم آية في أحد نزلت؟ ستين آية نعم ستون آية حسنت ستون آية ليش قل ستون على السليقة تمام لا بس جيد أحسنتم لأنها معركة عظيمة نزلنا فيها هذا العدد من الآيات إلى هنا سبحان الله وحمدك نائنا الصالح والطويل